لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا تتخذوا ا ل ي ه و د و ا ل ن ص ر أ ي ا ء بعضهم أ بعض و ل ا م ن ي ت و ل ه م لهم شهد أ ي م ا ن ه م إ ن ه م لمعتم حبقت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا أيها الذين you